بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فالينظر الانسان مما خلق خلق من ما يَخْرُوجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى